اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وارحم برحمتك موتانا وموت المسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لاعلاء كلمهك واحداث دينك اللهم انصرهم في كل مكان اللهم أنت المستعان ومنك الفرج وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وجلت ناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك أن تحس هنا ونعم الوكيل إلهنا عظم الكرب واشتد الخطف وتفاقم الأمر على إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كل إخوارنا في غزة اللهم كل إخوارنا في غزة اللهم امنحهم السباة والنصر والعزة اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم ارحم موتاهم واشل مرضاهم وعات جرحاهم وفك أسراهم وأمن خائفهم واكش عاريهم وأطعم جائعهم اللهم إنهم حفاة زحمهم وعرات فاكشهم وجياء فاطعمهم مظلوم ومو لا تنصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم. فانصرهم يا ناصر المستضعفين يا ولي المؤمنين اللهم ارفع حصارهم اللهم ارفع حصارهم ووحد صفوفهم واجمع قلوبهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم وحنن عليهم قلوب من ينصر الحق في كل مكان وهيئ لهم فرجا منك ونصرا من عندك عاجلا غير عاجل اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم واوعدهم على الناس يا ناصر المستضعفين اللهم عليك بالصائنة اللهم عليك بالصائنة المعتدين وليهود المشتلين الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجدونك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق ندره بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنهم قدروا اللهم سلم سلم يا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وغليمة للمسلمين اللهم وصد غاراتهم ورد هجماتهم وابطل كيدهم وابشل خططهم اللهم اجعل كيدهم في ضلال وامرهم في ودال وسعيهم في سفال اللهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف الهمة عن هذه الهمة اللهم انقذ من الأبصى من رجس اليهود الغاصبين واجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين يا فرجنا الى غلقة الابواب ويا رجعنا الى انقطعة الاسباب انقطع الرجاع الى منك وخابت الظنون الا فيك وضعف الاعتماد الا عليك أنت ملالنا إذا انقطع الأمن وملجأنا إذا ذوقت الحين ومفزعنا إذا انقطعت السبل يا حي يا طيوم يا حي يا طيوم برحمتك نستغيث فلا تكلا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله نسترحبك يا الله في صلاح أحوال المسلمين ونبتهد إليك ترفع رفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين وكشف البلاء عن المتضعقين يا أرحم الراحمين